اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك الزرافة تتغذى على النباتات الأسد ملك الحيوانات النملة تحب العمل كثيرا النحلة تصنع العسل الدب حيوان ضخم الباندا جيله مهدد بالانقراض الأرنب يأكل الجزر ويجري سريعاً